والآن سيقدم لنا ياكو أغنية أسماء دول العالم أمريكا، كندا، المكسيك، بانما، هايتي، جمايكا، بيرو جمهورية الدوميني، كوبا، الكاريبي، غرينلاند، سيلفادور بويرتوريك، كولومبيا، فنزولا، أندورا، غايانا، ياليل غاتمالا، بوليبيا، والأرجنتين، والأكوادور، تيلي، برازيل كوستاريكا، بلزنيكا، راقوا، برمودا، بحاما، بابدو سوان بارغوي، أورغوي، وسرينا، غايانا باب اغلب واسو وايب اسلندا فنلندا المانيا كله في امان سويسرا والنسا وتشيكوسلوفاكيا ايطاليا تركيا اليونان بولندا رومانيا اسكتلندا البانيا ايرلندا وروسيا وعمان بلغاريا السعوديه هنغاريا قبرص العراق وايران وسوريا لبنان فلسطين والاردن اليمن الكويت والبحرين هولندا لوكسمبورغ بلجيك البرتغال فرنسا كندا باكستان الهند وباكستان بورما أفغانستان تايلاند ميانمار وبوتان كمبوديا ماليزيا بنغلاديش في آسيا الصين وكوريا واليابان منغوليا ولاوس سيت بيت اندونيسيا الفلبين وتايوان سلاكواي غيانا سومطرا نيوزيلندا بونيو وفيتنام وتونس المغرب أوغندا أندورا زيمبابوي جيبوتي بوتسوانا موزامبيق زامبيا سوازيلاند غامبيا غينيا الجزائر وغوانا Ghandali, Soto, Malawi, Togo, من إفريقي أحلى البلدان النيجر نيجيريا وتشادو لابيريا ومصر بيمين وقابون تنزانيا الصومالو وكينيا ومالي سيراليون والجزائر تاهو منان بيبا سنغالو والليبيا كاميرون تانجو زائير أثيو بيقينابي سوم دغشقر واندا حيث نحن الآن بنتان أبوضا بقطر يوغوسلابيا كريت موريزانيا وتنسلفانيا موناكو لشنشتان مالطا